الحمد لله ونستعيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا هذيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا ركلا الذين آمنوا تقل الله حق قاتل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 كل بكعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ولفقه ولفقه بسم الله الرحمن الرحيم قافوا القرآن المجيد بَنْ عَلِكُوا أَنْ جَاءَكُمْ مُنْذِرُمْ مِنْهُمْ فَقَالَ عجيب أئذا اتنا وكنا قرابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير فالكذف ggia un maritori le madrere di إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيِّ وَعَنِ الشِّبَالِ قَعِيدٍ مَا يَنْفِغُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا كشفنا عنك كالقرن كاد in my head Why don't you يوم تشفق الأرض عنهم سراعا ذلك حشفت علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وفاق الحمد بالله وكفى وسلام على عباد الذين صنفى وبعض أيها المسلمون من الأخلاق التي تخلق بها العرب قديما وأقرها الإسلام خلق غيرا هذا الخلق الذي كان العرب في جانليتهم يعرفون به وقد أفرطوا فيه وغالوا وتشددوا وتجاوزوا حده المشروع حتى وصل بهم إلى وقد مناتهم وقتلهم قشية العارف فجاء الإسلام فأقر أصلاً, فأقر أصلاً غيراً ولكنه هذبها وعدلها لتكون بين الإفراط والتفريط وبين الهلوم والتقصير وذلك أن قلة الغيرة من قلة الإيمان لأن جبنا يغار لنفسه إذا شاركه غيره في شيء يختص به ويغار لله استحانه إذا ادهكت محارم الله تعالى روى البخاري والمسلم من حديث أبي مريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغدرت الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعوذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجد من أجل ذلك مدح نفسات وليس أحد أغير من الله عز وجد من أجل ذلك حرم التواعش وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل أرسل ميزان الغيرة الشرعية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بقبله من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغب الله فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة فالغيرة في المحصية الغيرة إذا انتهت محارب الله وأما الذي يبغضها الله سبحانه فالغيرة في غير ليبة ولا معصية وفي حديث الكسوف خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فكان من ثمة ما قال لهم يا أمة محمد لا أحد أغير من الله عز وجل أن يرى عبده أو أن يرى أمته وجاردته أن تزمي يا امه محمد لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فرسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الناس غيره كما قال استحاله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عملتم حريص عليكم بالمرمين رؤوف رحيم ثم يأتي في الدرجه الثانيه صحابتكم الكرام رضي الله عنهم وأرضاه فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني وكأني في الجنة فإذا مرأتم تتوضَّق إلى جانب قصر عظيم فقلت لمن هذا قال لعمر فذكرت غيرك عمر فوليت مدبرا فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المجلس ثم قال أو عليك أغار يا رسول الله أو عليك أغار يا رسول الله وروا مسلم في الصحيح من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا هل أنتظر حتى آتيا أربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولم تكن آية لعال قد نزلت بعد في سورة الغر فقال زعد بن عبادة كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لولا أعاجله بالسيف قبل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقوم سيدكم إنه لغيور وإني لأغير منه والله أغير مني ولما مات أمير المؤمنين عمرهم الخطاب رضي الله عنه استأذن عائشة أم الكمرين أن يدفن إلى جنب صاحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه فكان له ذلك فكانت عائشة رضي الله عنها بعد ذلك لا تدخل ذلك المكان الذي دفن فيه إلا بعد أن تضع حمارا على رأسها وذلك لغيرة عمر رضي الله عنه فرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وأبو بكر أبوها ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس من فحارينها فرضي الله عنها ورباها فهذه الأحاديث بيلت لنا أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أغير من غيرة أي مؤمن وأن المؤمن من خلوقه الغيرة والله سبحانه وتعالى يحب الغيرة وذلك إذا انتركت حرمان الله وهي أن تؤتن ثوائص الظاهرة والباقنة وهذه الغيرة دليل على قوة إيمان العبد بربه سبحانه فالمؤمن يحب ما أحب الله ويقضد ما أبغض الله ويغار في ذات الله وقد صحى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة ديوت والديوت الذي لا يغار على أهله ويضضى بالفوائش والمنكرات الظاهرة والباضلة إن العلماء قسموا حال الناس في الغيرة إلى أربعة أقسام فقوّن لا يغارون على قرمات الله بأي حال من الأحوال مثل الديوث الذي يرضى الخبث في أهله وأولاده ومثل دعاة الإباحية الذين لا يحرمون ما حرم الطاب ورسوله ولا يدينون دين الحق من النهود والنصارى والملاحدة والعلمانيين وغيرهم ومنهم من يجعل ذلك دينا وطريقا كما قال الله سبحانه وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها رد الله عز وجد عليهم قل إن الله لا يأمر بالفحشات قل إن الله لا يأمر بالفحشات أتقولون على الله ما لا تعلمون وصف ثاني يغارون على ما حرمه الله عز وجد وعلى ما أمر به ولكنهم يحصرون هذه الغيرة في نوع من الحب والكره في الله فيجعلون الحسد والصد عن سبيل الله وبغض ما أحبه الله ورسوله يجعلون كل هذا غيره فتجد بعضهم يبنأ مساجد الله أن يذكر فيها سنور ويسعى في خرابها بحجة الغيرة على هذا الدين والله يعدل انهم لكاذبون ولوعثار يغارون على ما امر الله به ولا يغارون على ما حرمه سبحانه فتراهم في الفواحش والمنكرات لا يبغضونها ولا يكرهونها بل يبغضون العبادات والصلاه كما قال سبحانه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه الشهوات فسوف ينقون غياء وصف رابع وهم أهل الإيمان قوم يغارون مما يكرهه الله سبحانه فيدعون المعاصي والنكرات ويحبون ما يحبه الله ورسوله فيجتهدون في الطاعات والعبادات إن هذا الخلب وإن هذا النقص في غيرة الإنسان لهو ثمرة النكدة وعقوبة ناتجة عن التماذي في الذنوب والعصيان قال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النافع الماكع الدار والدوان قال ومن عقوبات الذنوب أنها تدفئ فينا القلب ناراً غيراً التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخب والصفات الأذنومة كما أن الكيرة يخرج خبث الفهم والفضة والحديد ثم قال رحمه الله فأشرف الناس وأجدهم وأعلى أهم هم أشدهم غدرة على نفسه وأهله وعلى عموم الناس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة والله سبحانه وتعالى أشد غيرة منه ثم قال رحمه الله وقد تضعف الغيرة في القلب كلما اشتدت ملابسة الإنسان في حتى تجعل هذه الذنوب الغيرة على نفسه وأهله وعلى الناس كأنها لا شيء وقد تضعف الغيرا حتى لا يستغفح الإنسان بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره وإذا وصل إلى هذا الحق فقد دخل في هذا الهلاك الذي هو باب عظيم ثم قال رحمه الله وهذا يدلك أيها المؤمن على أن أصل الدين الغيرا ومن لا غيرك له لا دين له فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع عنه السوء والفحشان وعدم الغيرة يميد القلب فتمود الجوارح حينه فلا يبقى عندها دفع ألبت فهي مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه فإذا ذهبت القوة وجدت دار والمرض محلاً قابلاً ولا يجد من يدفعه فكان الهلاء فكان الهلاء انتهى كلامه رحمه الله ان الغزله الموجوده بالنظام الشرعي تسبب الخضره للانسان وتدفع عنه الشر وتقمع اهل الفساد والالحاد لما ارتد من ارتد من العرب بعد النبي صلى عليه وسلم ومنع قوم زكاه اموالهم وجحدوها غضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه فكان عمر يحاول تهديئته فقال له أبو بكر يا عمر أجدار في الجاهلية خوار في الإسلام والله لو منعوني عقالا حبلا لو منعوني عقالا كانوا يرهدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وذلك غيرة لله سبحانه فقاتل أبو بكر وعمر أهل الردة فأعز الضار بهم الإسلام والمسلمين وكذلك أيها المسلمون ما شرعت الحدود في الإسلام إلا غيرة لله سبحانه فقد أمر الله سبحانه وتعالى من ولي أمور المسلمين من الممرار والسلاطين أن يقيموا هذه الحدود فمن زنا وكان متزوجاً رجب حتى الموت ومن كان عزبا غير التزوج جُلِد مئة جلبة وغُرِّب عن وطنه عاما يُنفى عاما عن وطنه ومن سلِق مالا من حِلثٍ فوق روعدينان من الذهب قُطِعَت يده لِمْلَام ومن قتل عربا قُتِل قصاصا إذا توفَّرت الشروط ومن تكلم في عرض امرأة عفيفة طاهرة شُرِد ثمانين جنة حتى القتل وهلُمَّ جَرَّان فما شُرِعَت هذه الدمور إلا للحفاظ على أعراض المسلمين وأنفسهم فإلى الله المشتفى في هذا الزمن الذي جاءت الغيرة أن تكون نسياً فنسياً إلا من شاء ربُّك في ضل هذه الفضائيات الخبيبة التي تنشر الفساد والإباعية وهذه المجلات التي تسهل طرق الفاحشة ألا فاعلم أيها المسلمون أننا مسكولون كلنا أمام الله سبحانه وتعالى فكيف يكون جواب الأب إذا سبل عن غيرته تجاه أهله وبناته وأولاده كيف يكون جواب من نصب في بيته فضائيات يفرح بها أعداء الله من اليهود والنصارى كيف يكون جواب من وفر لأهله أسباب التبرج والسفور فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهدينا وأموالنا اللهم اصطر عوراتنا وقام روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أينالنا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعود بعظمتك أن نفتال من نحكنا سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب